بسم الله الرحمن الرحيم أنفنا من غلبة روم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن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 سيهم يظلمون ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدا الخلق ثم يعيده الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون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 سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والمرض وعشيون وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آيات من خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آيات من خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وَجَعَلَ بينكم مَوَدَّةً وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتٍ خلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ للعالمين. لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الْأَرْضَ بعد موتها إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم يَعْقِلُونَ ومن ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت أيمنكم من شركاء فيما رزقناكم فأتون فيه, فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أو كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون فلاتبع الذين ظلموا أهواءه بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبذيل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه واتقوه أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون إذا مسنا صغروا دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منه بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يشركون وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبَهُمْ سَيَّتُوا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ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 قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان أكثر مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل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 ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوه بالبينات فانتقلنا من الذين جرمون وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَانِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ولئن أرسلنا ريحا فرأوهم الصورا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما آت بهادي العمي عن ضلالتهم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 فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معبرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآخرين فَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ النَّبِيِّينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يستخفنك الذين